تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إِلَّا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا ولو جعلناه قرآنا أعجميا اللَّقَالُ لَوْلَا فُصِّلَتْ آياتُهُ أَمْ أَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد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 being the...